117. وإننا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 119. إن لك في النهار سبحا طويلا 110. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 ان لدينا ان كان لوجحيما وطعاما اذغصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ان